بسم الله الرحمن الرحيم حميم ا تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آ ي ا ت ه ك ر آ ن ا عربيا لقوم يعلمون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 دخان موسوعه ل ل اتيا ا أو ك ر ا ق ا ل ت ت أ ي ن ا طائعين فقضاهن س ب ع س م ا و ت ف ي يومين وأوحى في ك ل س م ا ء أ م ر ه ا و ز ي ن ا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 فاستكبروا في ا ل أ ر ض بغير الحق وقالوا من أ ش د منا ق و ة أ و ل م يروا أ ن الله الذي خ ل ق ه م هو أ ش د منهم ق و ة وكانوا ب آ ي ا ت ن ا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام ريحا صرصرا عليهم لهم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 ونجينا الذين آ م ن و ا وكانوا يتقون ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوا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 وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا ا ل ق ر آ ن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا و ل ن ج ز ه ن ه م أ س و أ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أ ع د ا ء الله النار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 ا ت ب ومن ف ا ل ي ل و ا ل ن ه انك ر وهم و م لا ي س أ ومن ن آياته أ ترى ا ل أ ر ض خ ا ش ع ة ف إ ذ ا أ ن ز ل ن ا عليها الماء اهتزت وربت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 ا ل ذ ارايتم ان كان من عند الله ثم ارايتم ان كان من عند الله ثم ارايتم ان كان من عند الله ثم ارايتم إ ن كان من عند الله ث م و ل ك ف ر ت منهم ن أ ض ل من من ه و ف ي ش ق ا ق ب ع ي د س ن ر ي ه م آ ي ا ت ن ا ف ي ا ل آ ف ا ق و ف ي أ و ن و ا من ا ج ي ك و من ا ج ي ك و ن ل ا ي ن من ل ان ي ا من ل ان ي و ا ل ان ي و م ل ي ك و م ي ك و يكونوا ل ا ك و ن و ا ل ا ي ك و ن ل ا ي ك و ن ل ان ي ك و ن ل ان ن موسوعه م ا ل ن ا ب ل م ي ل ل ع ل ه م الاسلاميه